على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها يا حسرتان يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره يا حسرتان يوم يفوز الصالحون بالدرجاء يا حسرتان يوم يقوي الظالمون في الدركات قال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر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 فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، لم يبقى إلا الآثام والأوزار والتبعات. تفنى اللذات من من ذاق من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لثة من بعدها النار. وأنصح كل شاب عاقل بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف. تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ولم نتبعها. إنما اتبعنا النفس والهوى والشيطان وقد خاب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان أقول لإخواني الشباب احذروا المخدرات والفواحش والمنكرات فإنها الهلاك الماحف احذروا من رفقة السوء فإنهم جنود إبليث اللعين يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلعلكم تقرأون كلمات هذه وأنا تحت التراك لعلكم تقرؤون كلماتي هذه، وأنا تحت التراب، أسأل الله ليطفح. لعلكم تقرؤون كلماتي، وأنا تحت التراب. قد فارقت الروح الجسد، وصعدت الروح إلى باريه. فاللهم يا من وسعت رحمتك نشري. <تصفيق> اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحم عبدك الضعيف المسكين يا ربي ان عظمت نوبي كثرة فلقد علمت بأن عبك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فابي من يلوذ ويستجير المجرم مالي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفك ثم اني مسلم